لخادم التلاوه من المسجد القريب ازين بنت عبد الله وعمرهم في مدينه القاهره في عام انكم وتذكرات لاعضاء التبنين بشكل الهام في الاسلام نعلم بان هذه تلاوه القران متناثره مما يثر من ايات الله الجميله من مستخرج الاحزاب والشيخ محمود عبد الرحمن قال <تصفيق> الله ان الله واتباه البجونات من صورة الأحزاب تناها علم القارب الشيخ محمود.